أما نهي السحاب اللي توجه للإحجاز إعصير تركد وحمل الأشواق مع سيد خلاني وإذا جيت للطرف جدة تهلل ونهط البلخير وعانقها بأشواق الغلا يوم الغلا جاني وعطها نبذة أخباري وعطها موجزة تقرير وعطها سالفة حب سكن في وسط وجداني تركض وأحمل الأشواق معك السيد خلاني أما نهيا السحاب اللي توجه للحجاز أصير تركض وأحمل الأشواق معك السيد خلاني وإذا جيت الطرف جدا اهتها وعانقها به اشواق الغلا يا مرغلا جنيك وعطها نبذة اخباري وعطها موجز التقرير وعطها سالف ما تحب في وسط وادي داني وعطها تحيا اللي توج جهلان تراكن واحمنا الاشواق مع كل سيد خلاني انا نهيا السحاب اللي جو وجهل عصي تراكن واحمنا الاشواق مع كل خلاني انا ما اقدر على اصباح وخانت روعه التصويت دخوله ان اشف وادي مثل همى لامزاني بنا له عرش واستوطن ونفذ خطه تهجير وهجر مال سكن قبله بلا رحمه وتهانني امانه يا سحاب اللي تروي جهلا الحجاز عصت واحمل الاشواق مع كل خلاني امانه يا سحاب اللي تروي جهلا تلا كدوا احمد على اشواقك يا كل سيد خلاني عقب ما كانت ضلعي تشكمن العطش للبير ترى من غلا حبه وفاعطت كل كيساني وانا ما لي بطايع في هواه عطى هالغلا اللي ما عطيته واحد ثاني امانه يا سحا ما لي توج جهلا الحجاز عصيت تذكروا احمل الاشواق ما كل سيد خلاني امانه تغرك دوح من العنا شوك ذاك خلاني وبكتب في سما صفحه واعبر لها هوا تعبير وبشط ما انت ما حق قلبي وبنسى كل احزاني حياتي قبرها كانت بداية مرحلة تطوير وبعد ما حلت بقلبي ثبت اسمي وعنواني أما نهيات ساحة اللي توجه للحجاز عصير ترقد <تصفيق> و احمل على الشواك ذاك السيد خلاني امانه يا سحاب اللي دواء الجهلاء الهي نازل صيت ترقد و احمل